أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم, لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منهاذ ومن فوقهم غواش، وكذلك نجز الظالمين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 وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ل أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق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 وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذنوا أذنوا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله والله ها عوجاء، وهم بالآخرة كافرون، وبينهم حجاب وعلى الأعواف رجال يعرفون كل مبصمهم، ونادوا ونادوا أصحاب الجنة آم. لم يدخلوا هم يقنعون وإذا صرفت أبصارهم في القار أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالي ويعرفونهم بسيماه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة لا ينالهم الله برحمة سنتم لا ينامهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ان انفيض علينا من الماء استو مما رزقكم الله قالوا قالوا ان الله حرمهما على الك إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسولفاأ يومهم هذا، كما نسولفاأ يومهم هذا، وما كانوا بأعياتنا يجدون.